فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِرًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 لهم الأمن وهم مهتدون